كهم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة تؤعدني تجري تنة تؤعدني تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشى رب.